بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقيم ولقد جاءهم من الاباء ما فيه مزدجر حكمة بالغه فما تغني الندر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداف كانهم جراد منتش مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ يجري باعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِدٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَدُّ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنَ الْكَذَّابُ الْأَشَدُّ 111. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر 112. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 113. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 114. فكيف كان عذابي ونذر 115. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر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 نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ آذَرَهُمْ بَطْشَتُنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّدُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُدُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّطْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر 119. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 110. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر 111. أم يقولون نحن جميع منتصر 112. سيهزم الجمع ويولون الدبر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَر إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُر يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَر إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا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 في مقعد صدق عند ملك مقتد